انما المنفي زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما للواطئ عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله زُيِّنَ لَهُمُ السُّوءُ وَأَعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُمُوهُمْ أَن يَسْتَأْنِسُوا بِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اَرَضِيتُم بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَاصِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُونَ شَيْئًا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفوا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن انه واه معنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ لَكُمْ هُرُمًا سُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ